ف ي ا ك نعبد واياك نستعين م ن ز ل ة الادب و ت ح ذ ث العلماء المربون عن الادب والحذف صفه المؤمن الحق لان الادب انما ينبوح من الادب مع الله وكان اولى ان يكون المؤمن متادبا مع ربه عز وجل وكثيرا ما نذكر الادب بمعاني ش ك ه وننسى معناه الديني ا ل أ ط ي ل ا ل أ د ب مع الله وهو الذي ذكره المربون الاوائل الذين شاهدوا آ ي ا ت الله في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل أ ن ف س وفي الافاق و أ ن يتصف المؤمن ب ا ل أ د ب مع الله عز وجل يعني عن طريق أنه يعرف الله عز وجل لأنه يستحيل أيض عن عز عقلا وواقع أن تتأدب مع أنه لأنه أن من لا تعرف إطلاق تعرف التجال الله لا وجل تتأدب إ ذ ا لم تكن تشعر بوجود شخص من الناس في الواقع ونحن ن ث خ ل بالعلاقات الاجتماعيه البشريه الواضحه ة ونزيدنا ل ل البينه م لم ث ل إذا تكن تشعر و و ج د ش خ ص ولله ا ل لا د المثليه أ ا حلاقة هذا هو ا ل أ د ب إ ذ ا كنت وحدك انت قلت وحدك شديد منعك حرصه ودمت و ت د ب تادب انت في هذا كبير كلام غير معقول ليه لغه سر و منطقه يطلب منك أ ن ت ت أ د ب مع غيرك ف ا ل أ د ب ع ل ا ق ة إ ذ ن حينما نتحدث عن ا ل أ د ب مع الله معنى ذلك أ ن لك ع ل ا ق ة مع الله ش ع ر بها وتحس بها و إ ل ا فلا معنى ا ا ل أ د ب ولا ل ش ي ا ل أ د ب عندك ينبغي اذا أ و ل ا ان كنت حريصا أ ن تكون من المتادبين مع رب العالمين أ ن تعرف الله أ و ل ا و أ ن تتصل به ب ص ل ة ت ع ب ئ ي ة عن ا ل د و ا ن والاستمرار والادب أ د ب ي أ مع الله عنده إ ش ك ا ل يحصرها بما يلي في ش ه ر ة ذلك فيها أ و ل الحياء من الله الحياء من الله انما يرقى بقلب العبد اذا عرف الله عز وجل من خلال صفاته واسمائه الداله على نعمه لانه يصل واحد م ر ت ب ة ويحس ل واحد احساس ويقلب على السبب لانه يحسن من م الوالدين و ي ا ه و ن ش من م المعلمين ي والاساسيه ن ا ا و ن ح م ن من اللاتين والمسلمين منهم ب ا ل ل ي راه ان ل ل و ا د ي عندهم و ا ح د يفضل مشبير عليك ه ي ي خ ل تحسب ا ل ح ي ا ة و ا ل ش د ي ن يفضلونك بهذا الشيء الذي يفضل بهذا الشيء الذي يفضل ب ه و ا ح د م الشيء الذي يفضل بهذا الشيء الذي ل يفضل ن من بهذا ل و ص الشيء ح من ا ج ا ل س ي د كان ي وكان ض ل بهذا الشيء الذي ي ف ي ا ل ع ب ا د ة بانه ولكن يحس ان ب ق ي ح ا وانا ج ة كنحس عليهم ي د ي ن ت أ ث ي ب ي في ن م ح ت ه ل ل ه و ا ل ط ر ي ق ل ه بهذا ا ل م ب ن ه ويحصل ا ل واحد ي ك و ا ح ه م م ن تصدر في ولكن ت و ت ح ي ي ن ا لانه ما ما ت ل ق ي ش بالافضل قوة الاجتهاديه م ن ل في ه و ب ا ل ف س ن ا من الحسنات أ و من الحسنات ولذلك ش ع ر ا ل إ ن س ا ن بالحياء ممن أ س د ى اليه معروفا لذلك في خير دينه تكن لحشم منه ولذلك قال شاعر العربي إ ذ ا أ ن ت أ ك ر م ت ا ل ك ر ي م ة ملكته بس تكملك بالحياه مش تكملي ملكه بالسمسم أ ي ر إلا ك ت كرمتو حينما تعرف الله عز وجل وله المثل الان ل من خ ل ع من ه ف ع ر ه خلال نعمه الحم اسماء الخالق واسمه الرحمن فقد بجلحل النعم واسمه الرحيم فقد أ ح ا ط ك بدقائق النعم واسمه الرزاق ضمن ن ك ا ئ ب ه واسمائه الحسنى كلها مما افاض عليك من خلالها بنعم شتى تحصل له حتى لحشمان المولات أ ن تخالفه إ ل ى ما لا ه ا ك عنه تعيش ت ح ر عليه وتتعدى عليه ليل نهار فتشعر س بالحياه من ربه ويكون الواسع الذي يمنعك من أ ن ت خ ت ئ ف المنكرات هو ا ل ح ي ا ة قبل الحكم و ف و ق ل خادم ل ل ح ي ا ة ل أ ه ل هذا المقام و ل أ ه ل هذه المنزله من م للفترة م ن ا معاك فرد ا ل و الايمان ل وإثمالها م التي اشفيها د في كتب الاعداد ح و ل مع الله شيوك البخار رحمهم وكان ت م ي من ا له م ا ل ذ اصحاب كان واحد بغير بغير ورفقاء سوء عطينها غير له في المرض وبيعرف له ما في العير وله ما في النفير إ ل ا ي ا ل ي ا ل ص ه ر في شبابه ا ل أ و ل هكذا كان ي ا ر ي واحد م ل م ر ة وكان من أ ه ل ا ل م د ي ن ة سكن في ا ل م د ي ن ة مره ف ر أ الناس يتزاحمون على شخصين ويختصمون على خطام ناقه شكرا دا هدا الشباب يتزاحمين على واحد س يدرك على واحد يدرك ع ا ى واحد ي ر ه و م ا ح د ي د ك على و ن م د ل ل ف ك على واحد يدرك على و ا ح ي ر ك على واحد يدرك على واحد يدرك ل ى و ا يدرك على و ا يدرك ع ل و ا ي د ر ل فيه ح د يدرك على و ا ح يدرك ع ل ا ل د ل أ ن ه ثري ووحيد أ م ه ومدلل وكل م ع ر ا د ه لن يقابله لا, لا بما هذا فامشحت وفي زحم عدد المتزاحمين يشوف دعما هذا الشهر ا ل ك ب ي ا ل م ز ا ح م ن ع ل ي ن ا ف س أ ل قال من هذا ق ا ل له هذا أ م ي ر المؤمنين في ا ل حديث شعبه بن الحجاج أ ن ي ساقول عالم من علماء العراق جاء بحج مضار نبيك في زياره المحدثون كان عندهم مرات ع ل م ي ة ي س م ي ه الحاكم, في الحديث, الحاكم اللي في, علم الحديث أمير المؤمنين في الحديث كما كان هذا الرزيق شعبه بالحجاج والبخاري ع ن د ه كان أ م ي ر المؤمنين في الحديث ويسمون الحافظ و ا ل ح ج ة وترك ا ل الحجه الى آخر الدرجات في الحفظ اخره ل ا ء فالمشعر ب أ ن ا ل ق ب ل ة ق ب ل ة دين ل ع م ا هذا ا هاد ل م ر ت ب غ ي ل أ ن ه م دينوا ورشه للعلم دياله ب غ ي ه رفضه ب غ ا ي ر ي ح ف ر ج و ا ك ش أ ن الشباب ا ش ا ر د ي ن عن الدين وعن الناس فهو بيتزحم و بغايه لبسه والجنب ي ا ل النصر وهو بين السكر واليقظه أ و ص ل ل أ ن التزاحم د ا ل ل ا خ ت ي ا ر يكون بالرفق اوصل ل أ ن ه خ ص ي ن فقال له يا شيخ حبي في بريه حديث السنه بغيك في الله فقال له شعبه أ ك ر م يا هذا أ ك ر م حديث رسول الله من أ ن ا ح ب ث كبير حال تبنى لسبيل علم علم ونبي شوهر اتقى الله ق د ا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم حديثه قال له الا ان ت ح د ي كبير ما ظننت فرق معك فلتحبك ث ه عيد. فحدثه بسنده إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أ د ر ك الناس من كلام النبوه ة الأولى لذا اسمع ما لم تستحل ي هو بربو بحل لك في الاولى ق ل ب يد ل ن ا النبوة س بركو الأولى أدرك الناس من كلام النبوة يعني هذه واحدة ا ل م ث ل ا ه كانت العرب تقولها قبل ان يجي سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل م ان يكتبع ت ر ا ه العرب تجاه ل يجتمع يا يقولوا إذا مع كلمة كانت لم إذا كلمة سكوا في الرساله ا ا ن ن ل ل لها العقل لهم ع هي نبي كان هذا كلام توقف من م ل ن لا ي ح ض الناس من كلام النبوات ا ل أ و ل ى اشرقوا ان يستحيي ن ع م ت لي ما تستحيش من الله من الناس يدري ي ب غ ا يدري ي ب غ ا يعني انسحياتي ل و فلن تمنعه من أ ن ي خ ت ي ف كل م ص ي ب ة ا ل م م ك ن ة وكل ج ر ي م ة ا ل م م ك ن ة في حق الفلوسي وفي حق الناس وفي ح ق ن ف س ه قلنا هذا ا ل ا ل ا م لانه قلنا صاحب الفطره ا ل س ل ي م ة وخا قلنا ك ا س ا ل ك و ل ا ت مع الكلام ديال ا ل ن ب و ا كيثيق ل أ ن الكلام النبوي الحق والكلام الوحي د قبل ذلك وبعده ينقذ ا ل غ ا ف ل ة من ثباته اذا كانت ا ل ف ت ر ة د ي ر و م ا ن زلمه تخت كيستيقظ وهذه ا ل م ه قلنا بلزوا أ ر ج ع حرك هذا كثير بعد منهم شرحه ا ل ص ا ف ي ه وقلم ميلاد جو ز ح ا ب ي كرمنهم وقولهم صاحبكم ودعكم ما بقيتش تعوده تقلبوا شيء فبعد أ ي ا م ف ا ف ر ا ح ى العراق لينخرط لي ا مع أ ه ل الحديث يطلب علم الحديث ويكتب حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام الممثل بن لأنه من من إن الحجاج شعب شعب هذا مات ولكنك المدينة هجرية تأخر منذ واحد سنة 200 و يعني ليقض فلزم وفاة ا ا م يوم في سعود ن ل ق ع ن ل ي ا ل إ م ا م مالك ر وقرأ ع ي ه وكثير في من الاحاديث أ ر و ا ه ا ا ل إ م ا م البخاري على ا ل إ م ا م م ا ر ك ولغه بالواقفه بيد هذا ا ل إ م ا م ا ل ق ح ن د الذي صار من أ ئ م ة العلم ومن أئمة ا ل م ومن ت ق ي ن أ ئ م ة المتقين ا ب ن م س ع و د هناك ح يقول و ا ك حجمه ي ل ان يكون هناك حجمه يقول ا ل ف ق ه ا ء ق ا د ه و ا ل م ت ق و ل ن ه ا ك ح و م ج ا ل س ن ه ن ا م ه ي ا د ة ا ل ف ق ه ا ء ح يقول ان ن ا ه يقول ان ه ن ك ح يقول ان ه م ه ي ق و ن ه ن م ه ي ق و ا ل م ت ق و ل ان هناك ح يقول ان ه ن ا ه ي ل إ ن س ا ن ح ج ق و ل ان ا ك و ل ان ل ا ك ه ي ل ان هناك ل ن هناك ج م ه يقول ان ه ن م ه يقول ا ه يقول ان هناك ح ي ل هناك ي ك و ا ل ح ج ي ق ان ح ج ي ك هناك ح ي ن هناك ح ج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي سياد في ل ومجالسه ع العزيز وفي السقوى وفي و السبق الله إلى م ا ة ا ل ف ق ي ل ز ي ا د ة في العلم ومجالسه التقي زياده ة في الورع واحد ا عن ح س راضيما وبالمشاهدة بتجربة ش ك في و ا العلم الورع ه كل فنال ما العلم عنده عطيه اللي ربي تعالى هو خوف كتشفوك الله ت ح ج س ت فتولي حسنان ضرس قدامه لكونه يبادل قبلك في السير إ ل ى الله عز وجل وينتبه قبلك الى مداخل الشيطان يسدها بابا بابا خوفا من الله وورعا وتقوى فهذا سيد هذا سيد الحقيقي صار هذا الشخص علما من اعلام الخير والتقوى والورع سببته فيكفي لقوه معنى واحد الحياه اذا ل س ت ح س مع مالك وذكر في ع ن م ب أ ن ه كان ل ي س ت ا ي ممن من ربه من ربه أ ذ ك ر ب أ ن ه مملوك ل م ا ل ه ومستعبد لنعبود والله عز وجل يرقبه ويشاهده سبحانه ويبتوه ت ع ا ل ى و لا تدركه الابصار وهو يدرك ب ا ل س ب ح ا ن وتعالى فقاتل راجعا الى نفسه حترجع ى الدار كيف لو ش ئ ش فينا يسال نفسه كي يشرحها ويصلب مواطن الوجع والمرض والدخان والدخان أ ي ض ا فين ف عندها تغش من نفسها تغش فين فين ل غ ش ت ر ج و ر م ا على بره و أ ي ض ظ في نفسه الحياه وذلك أ و ل ا ل أ د ب لطالب م ن ز ل ة ا ل أ د ب مع الله عز وجل في ا ل س ي ر إ ل ى الله سبحانه وتعالى ومن معاني ا ل أ د ب أ ي ض ا الغير راحه غيرة على ا ل ل ل ه ا غ ي ر ة على الله وعلى دينه المؤمن اذا شاف ولاسمع الدين ف ي ت ادب ا د ا م ه وقلبه ب ل غ ه ما في غيره واللي ما عنده غ ي ر ة ما عنده أ د ب هذا ا ل أ د ب مع امل مع ربك الله ر ا ت ش و ف فيه وانتقلت قدام المنكر قال بك بار بخطك المهين الشروق ولخطك ا ل م ه ي وملاك سبحانه وتعالى ربك كي ك ت ح د ث و م ج د م او ترضى هذا ل ب ن ي ك او لزوجاتك طبعا لا بنزل فيه ا ج ر م ز يا ا ل ي م ن ما ترضىش ابن كل نفسه و ا ل ز و ج ة ج ا ل ك ربك او لا من زوجك ومن نفسك وبنيه ودين ربك او لا من كل ذلك لانه مما يسمع الدين فيه تسب ق د م وما يوجعش خطره ان لبس يعود رجل او ر ب ه ل ل ي خ ل ق ه فيه تسب ق د م وما يوجعش خطره هذا عصرنا الايمان واربع سنوات وحينها كان يبادر ان تتكلم بالله عن المنكر والدفع عن الله لتكون من الصادقين ومن المتادبين لاداب منزله عاليه رفيعه ا ا إحساسه ل بالدين إ ن ن س و ب ا ل ح ي ا ة و بالموت التكبير جدا والله عز و جل مصطع ل هذا في كتابه ا ل ك ر ي الذين ي م ولا تسبوا د ع و ن م ن دون الله فيسبوا الله عز ا بغير والله ع و جل ا ل حرم على ا ل ص ح ا ب ة ما يسبون أ ص ن ا ء التي تقبل من دون الله لكن لا تكون هذه سبب وسيله ة تحتها الكفار في مسجد الربون في م س ت و ر ف ج ع ل ت الله اثما إ ن كنت متسببا في صب ربك و إ ن لم تكن أ ن ت الذي س ب ت ربك مباشره شو ك ل ه أ د ب شوف سبحان الله العديد ح ربيع د ز و ج ي ن ي حفه المؤمنين ب ا ل أ د ب ع ا ن ي واحد ا ل أ د ب كبير مع الله ومن ا ل م ع ا م ل ديال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ب ر الكبائر أ ن يسب الرجل والديه هذه كبير ا ل د ي صحبتنا عرب كانت عندهم واحده خ ل ا ق حفظ عرب و م ن الاخلاق العرب انه ما كانش يحبو و ا ل د ي ه كانت بعض العربيه ت ع ب د و ا آ ذ ا ح ف ي ابن عمر رضي الله عنه في ا ل ج ا ه ل ي ة قبل ان يسلم كان في حلف ب ا ل ض ع يقول والخطاب ح ب ه عند الزم لماذا الاسلام ي ق ى في حلف ب ا ل ض ع و ل ي يحلف بالله、عدوه. شوف حلف خله سادنا اللي ولو يحبو والديهم م ب ا ش ر ة العرب في الجاهليه ما كانش يحبو والديه هذا مش ا مثل الانتصاب ولذلك من يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه فاعجبوا فتعرفوا هذه واعظوا ة ي أنه يسب هل ينهدكم عليها م ا القراء قراءه قلت لهم ما تتخبوش والديكم م ا ن ك م تعرض ولكن عندك شد ا ل و ح د ة قرب ة وهو يغضب وشدك بس ا ت هو اللي انتشتش ب ت يجدك ش ذ ا ب البس ما تتشفك مباشره ولكن ش ا ب ك أ ب ا غيرك فسب هذا الغير أ ب ا ك واعتبر ه ن ل فصل من أ ك ب ر ا ل ش ب ا ئ د أ ب ا مع ا ل و ا ل د ي ن كبير و ح س ا س الله عز وجل نحلمنا بهذا من ت د ع لتعلموا ا ل أ د ا ب ا ل ح ق سبحانه وتعالى ا ل أ ك ب ر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله سيسب الله عدوا بغير علم تتولي خايفه ادب فقط بطل ولو طارح اي مباشره ربنا د ب حالي رفيق كل ه ذ ه واحد اللي عنده و ا ح د ك ا ا س كبير بنعم الله عليه فكتب لي رب العلم ان وقعت في آ د ا ت حق الرب على ش ع و ر و ب حق الدين ب ي ا ل ك اللي عطاه لك الرب سبحانه وتعالى رب الكون وكتب اللي تحط فيه من اتساع ومن بعد واللي يمكن يؤذيك الدين زيك وياذي الرب ليرك ا سبحانه وتعالى فيسب الله عدوا عنه ظ ر م ا ب د ي ر علم بذير علم ه م ا معاركينش من ق د ر ب ي الله هما اطفى ولكن اراه ان يحب الرب عز وجل مع ا ر س ا ل س ي د ولكن تعبرك ع ر ف ع ر ف الرب ب ي ر ك وهو والرب جميل عن حضته يوم القيامه والسماوات ومصرياته دياليين وانت اللي عرس ح ع ب ي ر ك عندك الجاهل مش ي ت و ر ف ه وتحت يثبت ربيك خشبيرك من عصا ا ل ح ي ه جاهل هاجر ضارب الله خل خوفا على مالك ان ي ع ذ ى ربه اما انت شبهت مالك تغير هي اللي اذا ل ل اللي م ك ة إ وصل إ ح س ا س المؤمن إ ل ى هذا فقد حقق أ ي ض ا بهذا الشكل ا ل أ د ب مع الله عز وجل ومن ا ل أ د ب أ ي ض ا الا يطراق بابه إ ل ا بعد ثناء وحمد وشكر سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان لكي ب غ ي ط ب ش ي حجر الله سيقدم ب ن دين, دين ص ل ا ة ب ي ا ل ه و ح د مقدمات ولله المثل الاعلى و ل م ش ح ت ت ت ن معروف من ا ل أ د ب ديال المدراسات انهم كيبط يستاذنوا استئذان ما كانوا يشكروا ا ل أ م و ر باش تلبسين ا باش يفهموه او يقرروا مثلا ولا مشحكه في نفسه مولانا الكريم من ا ل أ د ب في ط ر ق ي ب ا ت ه أ ن تبتدئه بحمده والثناء عنه كان سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كلما بدا يطلب شيء حاجات يبداها بحمد الله وبالثناء عنه وما ي ق و ل و ل ى ش ي يشوفهم المغزى د ي ا العذاب في المجتمع فيحسوا الصحابه عليه الصلاه والسلام كما يعلمهم ص ل ا الحاجه ودعاء الحاجه كما يعلمهم سوره من ا ل و ر ا ن في لغه واحد في حاجه من ع م د الله في ك ب ر فيقولوا سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيعلمه ويعلم الامر كله دير هذا الدعاء الثاني فيثني على الله بما هو اهله ي ن ب ي ن ما يقول في س ن ا ه لا إ ل ه إ ل ا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وإذا وعزائم والعصمة والغنينة من كل والسلامة من كل لا ولا إش مجدات لا ذنبا لما أجهلك هم لله مغفلك كل كل كل رحمك من من من تدعي جر غفرتك فرجتك ذنب ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين هذا يصدق الله بك شيء اخر قال ويسمي حاجك ل كله تاذب مع الله ي س م ي على الله السنه فيه اعتراف لله بصفاته العلا صفات د ي ا ن ه سبحانه وتعالى والاسماء اللي سنه بها ن السوء سبحانه وتعالى من اسماء ا ل ر ح م ة والخير اسمع اللوك والصفات العالية توحيداً لا ا ل ع ا ل ي ة المنزعه تتعترف الله ب ه توحيدا ً وفريدا ا ل لا اله الا الله ا ل ح ل ي م الجليل وتنزهه أ ن يشبيهه شيئا أ و يشبيه شيئا سبحان الله رب العرش العظيم تسبيح يعني ا ت ن ز ي ه جاءت ت ع ت ا ق د و ت ح ض ر تبديه وتقدر ف ل ان الله عالي عالي عالي ان الحلف ليس تنفيذ شيء تبيع وتنزيه وتغفر من صفاته ومما اسند اليه واسند الى نفسه من عظائم الامور اعظمها وهو العرش سبحان الله رب العرش العظيم شيء عجيب جدا ثم تحمد الله الذي علمك أ س ر ا ر ملكوتك ب م ن ط ق القران ومنطق ة السنه الحمد لله رب العالمين والعجيب أ ي ض ا في اسلام سيدنا محمد عليه والسلام. انه ل ل والسلام ص ا ة يسالك موجبات رحمتي وعزائم ما كانت وكانت الرحمة من يا وكان ولكن لب لب يربي مغزيرة يربي القدرة بس ندير أعطي و عليك شئت د ا دم اللي وهاربوا تخرقوا وكرموا ونعم الشارف ويدر عليك المصيبة الرحمة يفتح لو أ ن الله عامله ب ع ز ل ه الى عم ربك على ابن ع د م يعذبه و ا ل ا ح س ب ه يعذبه من نوق شمس ا ب ه عزي في الحديث إ ل ص ح ي ح الى ع ن م العمل ف إ ن المصير أ ن ا في ذلك من العباد ولعل الغلاف ولكن م ن دمت ي ك ل ب الله عز وجل انه يمكن من أ س ب ا ب ا ل ر ح م ة و ي ج ي ر ن ا أ ه ل وصالحين بل يرحمنا أ س أ ل ك موجبات رحمتك و ع ز ا ئ ن ا مغفرتك أ ن ت و أ ن ا م ج ن ب ا ن كل ض ن ي على مصر م ج ن ب و ن وكان جيوش تركو م ا ع ن د ن ا ش النيه بيد ي الشرطه ماعندناش ما ا ع ز ي م ة الحقيقيه بيد الشرطه حددها حمراء زمراء وتاخر جميع الشرطه الله ي ر ض ي ه ا ل ب ص و ل ل ي ا ل ع ز ي م ة ضعيفه بيد الشرطه وعساكي ما م ر ف ل ت فكتبت هدفي بين يديك دعائك ولكن هذا الادب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا التمهيد ا ت والتعبير ا ت في تجيد الله والسماء عليه والتمهيدي للدعاء الافعال لانه ك ي عرف الله تكون واللي ن و جاهل بالله في د ر م و ع ل شكل غير م ؤ د ل والمؤمن الحق من عرف ا ل أ د ب الطريق إ ل ى قلبه فصار من ا ل م ت أ د ب ي ن وكل ا ل أ د ب س ج ي ة و ق ل ق الانسان طبيعه مع الله عز وجل وقلت لانه الذي ي ت أ د ب مع الله لا يكون إ ل ا ع ا ر ف بالله ولا يشعر المؤمن بالادب مع الله إ ل ا بعد م ع ر ف ة الله حق إ ن ك ع ر ت المقدار ل ل م ن ك وهاب ا ل العظيم ا ل ص ه ا ب مالك الملكوت كله سبحانه وتعالى لما تيخف الانسان بالعظمه ديال الحياه ل ي خ ر والعظمه أمر ا ل ل ش ديال من الموت ن يعجب من أمره ل يا رب ق د ر ة الله ا ل غ ر ي ب ة و أ س ر ا ر ه ا ل ع ج ي ب ة تتصرف في ملكه وفي خلقه ولا يناقض العجب الايمان بل يزكيه ويخدمه لما تشوف ا ل إ ن س ا ن هديه ويشوف من دين ما يشوف كيف أ ن الله عز وجل يصنع المفتاح المفتاح اللي ما تقدرش ل د ينفي ت خ ي ل ه أعكد يمشي تخيله ربك يصنعه سبحانه وتعالى المعروف العلماء المتحل س ي قالوا ما لا يمكن ت ه ي ل ه ويستحيلوا إن ان ه كانوا يمكن ت ه ي ه و ا ويحيوا ان تهيئوا ل ل ويحيوا ان ت ه ي ل و ا ويحيوا ان تهيئوا ل ويحيوا ق ان تهيئوا ل ك ن ل و ي ممكن و ل ك ن ت ه ي ضربة ا ل ن و ض ر ب ة ا ان تهيئوا ويحيوا ان ت ه هذا ه و ا عاطفيا بيتفجر يتزرب عليكم الخطوه ما ا د ي هذه ا ل ص و ر ة البالغ ص و ر ة بين ا ع و د ه ه ل ه ما ك ي ن ا تخرج م العيش تخيلها سهله هذا ح ي ا ة ممكن بيتما في عالم الانتماء في علم المنطق ولكن تخيل المستحيل اللي هو الجمع بين ا الم... ل ن ي ض ي ن في مكان واحد ف ي زمان واحد يستحي ل ر ا س ي وجعتكم ما ا ي ش ل ب ا ل تخيل واحد حي و م ي ن فلوس وفوق الجسد ما ي ن ت ح ر في د و ء زي في ا ل ح ي ا ة في البالغ يجب ي ان نموت الباب ليس ا ل ي خ ص ي ه الله عز وجل يخرج الحج من م الميت يخرج النقيض من النقيض بيده فكيف في المؤمن يشك في الله عز وجل ذ ر ة احساسه او جزء حقه ولذلك كان من الادب مع الله انك اذا دعوت الله ان توقن بالاجابه اشترى ل ا د ت هذا المقلد من خلف ا د ب مع الله أ ن ي ق و ل واطلبناه و ط ل ب ن ا ه وما ا ط ا ن ا ش هذا قليل سيئ العباد ي د ي ن ه وسيئ ا ل م ع ر ف ة لربك عن د ك ل ت ز ك الشيطان ي ب ح ك ا ي امن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف ا س و ء واذا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب اجيب د ع و ة الداع إ ذ ا دعى اذا, إذا مرق زماني المستقبل متضمنون لا ه م ا الشرط الشرط واحد منك اطلب و ت و ب بصدق ربنا يرزق سواء ر أ ي ت جوابه عيانا ً بل ت الجواب ما يهمك انت على ايديك ش ف جوابك ربي م و ع ز ي ي نصف اخر ما يدريك ربي عزوجل محيط به و م س ت أ ن ت محيطا ً بعلم الله فكيف تشكر على الله أ ن ه لم يجب الحق لأنه لا ب إلى الجدهان ولكن ي ا أنه ربك ا ل بعث ومحدود ملاك ا بجراح لا تحيط بشيء من علمه الا ان ياذن سبحانه وتعالى فكيف تدعو أ ن ك تحيط بكل علمك ان لم تغضب ب م ل ا ر س انت يعني راك تخبر بك شديده كامل الحكم على الحقيقه جزء من تصبوره شبه ا ل ق ا ئ د ة المنطقيه فلم تقول مدارس يعني أ ن ك عارفك شديد الكامل ش ت وحده وحده وهذا مش مثلثه مش م د ا ر ك أ ن ت لم ترى هذا المشكله كيف لم ترى الرؤيا ا ل إ ي م ا ن ي ه م ث ل ي لو أ ب ص ر ت حقا ب ق م ب ك ب ن و ع ا ل إ ي م ا ن ل ر أ ي ك ولشاهدت ان الله قد اجابك تدعو وانت موقن بالاجابه تشرك ب ي الاجابه سوء ادب مع الله ل أ ن كتب الانتار فتحت بربه سبحانه وتعالى لا يسال عن ما يفعل وهم يفعلون ما تقلبش الايه م ا تقلبش المعادله فذلك فعل ادريس هو اول من رب على ربى على رب العالمين حذر ان تسقط في ل خ سوء ادب وما انسان في التعبد مع ربي لهذه الصوره وتلك الصوره وتلك الصوره هذه الصور كله بعد الاحسان يعلمه الله ما جاهده من باقي الاحسان من الادب فيجد ربي يعطيك ويرده يعلمه لانه يكون انا اذن حتى طبع على ص د ق مع الله باقي ل ت ع ب د مع الله ت ا ي ي ر د ك بي لو رزقك هديرها ما في ادب هذه ايضا الادب فيعلمك ويرقيك ثمرات في للادب حتى تكون على منزله ا ل أ د ب حقا وتكون من أ و ل ي ا ء الله حقا ولله أولي ا ل أ و ل ي ا ؤ ه و أ ه ل ه كما تنصحني الصحيح أ ه ل الله عباره ة لي ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام في وصف أ ه ل ا ل ق ر آ ن أ ي الذين تشربوا معاني ا ل ق ر آ ن بقلوبهم وصارت خلقا لهم ه ذ هما اهل ا ل ق ر آ ن كان خلقه ا ل ق ر آ ن في يوم محمد عليه الصلاه والسلام و أ ه ل ا ل ق ر آ ن هم أ ه ل الله وخاصته بيولوه وكذلك أ و ل ي ا ؤ ه الصالحون الذين ت أ د ب و ا ب أ د ب ه و ب ق ر آ ن ه و ب س ن ة في نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هدفي يخلي الانسان في علم ا ل ش ف ب ا ل م ع ن ى د يدعي وفي ب ي ش و ه سبحان الله بن الذي نسال بن عمدودين ا ق د ب ل ت المعيشه ا ل ض ن ك ة التي ذكرها الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم ولكن شر مخفوخ مادي ولكنه عيش ك ف خ ص من ا ل ن ح ي النفسيه مخبت من ا ل ن ح ي الميداليه يعيش شقاق في بعده عن الله لا يعرف الله لا يتخلق ب أ خ ل ا ق الاسلام لا ي ت أ د ب ب أ د ب الدين مثل هذا عيشه ناكد وموته أ ي ض ا ماكله وهي الذي ينعكس الله العظيم المؤمن انا ا ي ل ي الذي ي ح ف ظ ه ذ ه النعامه ا ر ب ا ن ي ه ا ل ر ض ي ع ستولي زيتون رحبه عنده تساوي الغناء ي عدد بخير المقصود الله ل ع ل م و ن ن ي قبل هذا ليحتفل ي ا ل م ؤ م ن مقام ا ل غ ن ا ل ع ا ل ي كيف ي ح د غ ن ي بالله ع زوين ح ش ر الله هو الغني ا ل ح ن ي د سبحانه وتعالى غني الغني بان الاشتراك بجنس الغنى أ م ا الناس يا أ ي ه ا الناس أ ن ت ر و ا ل ف ق ر ا ء ان تتجد الاشتراك بجنس الفقر الفقر بجميع المعاني يلو عند الانسان والغنى بجميع المعاني يلو عند الله عز وجل وحده دون سوى حينما تشك بهذا المعنى وتكون متادبا مع الله اشعر انك عبد للغني هذا شيء عزيز كرد فكر الغنى ما في بطن الارض لله ما فوق ا ل أ ر ض لله ما يملكه ا ل إ ن س ا ن لله ا ل إ ن س ا ن مسه لله النهار لله الليل لله الارض لله السماء لله الكل لله ماذا بقي ل ل إ ن س ا ن لا شيء انت عبد الله ع هذه ربك يملك كل شيء و أ ن ت عبده ف أ ن ت بالتبع وبالمعنى شعر أ ن لك ا كل شيء يعني إلى كنت الحاجه ي ربي ا ع ط ي ك من كل شيء في ا ع م ا ل قبلك محمد عظيم بالغنى كانك ملكت كل شيء وان لم تملك شيئا على ا ل ح ق ي ق ة فأنك ملكت كل شيء وستملك من كل شيء إ ن شاء الله إ ن جعلك الله من أ ه ل ه اهل ا ل ج ن ة فيها كل شيء من الخيرات والصالحات والنعم اللي ك كله ي بني وانت لا يساوي ل ح ظ ة و ا ح د ة من سعادات فتصير اغنى الناس بالتبع للغني سبحانه وتعالى يدرك ا ل إ ن س ا ن المؤمن م ن ز ل ة الغنى العاليه عن طريق ا ل أ د ب مع الله كلما ت أ د ب ت مع الله ك ش ف لك كشف لك م ن ز ل ة اخرى ل أ ورتبه اخرى من منازل ا ل أ د ب فعلوتها وارتقيتها فزدت أ د ب ا ثم يزيدك م ل فضله معرفه طه حتى تكون أ غ ن الناس بالله أ غ ن الناس بالله وليس عبثا ان قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث الصحيح ا ل ث ا ب ث إ ن المؤمن ليدرك بحسن الخلق م ن ز ل ة الصائم القائم كبير نبوي أ ز ي ز الصائم القائم في ل ه م ا ص ي غ ة اسم فاعل واسم فاعل يدل عن الشباك والاستقرار يعني صائم د ي ن ا قائم لله ديما اي الذي يقوم الليل دائما يقوم الظهر ويصوم الظهر هذه من زينه يدركها ا ل إ ن س ا ن بحسن الخلق بحسن الخلق مع الناس نعم ولكن قبل ذلك مع الله لا يمكن ابدا أ ن ي ح ص ر العبد حسن الخلق مع الناس إ ن كان سيء الخلق مع الله وانما ح س م الخلق مع الناس امر ف ا ئ ب ونابع من ح س م الخلق مع الله و إ ن وجدت ت ن ق ض ا بينهما فلا يكون ا ل إ ن س ا ن الان إ ذ ن إ ل ا م ن ا س ب إ م ا أ ن ه ا ل أ خ ل ا ق بينه س ي ء مع الناس ويدعي أ ن ه سعي في الدم ك ذ ل د ب الانسان من أغطية من كله فهو لا ي ل بمعاملة إ ن ن س ا محوم يكون المؤمن ص ح ا ل ا في الحديث الصحيح ولا يكون المؤمن العامل ومثل هذا المعنى متوافر عن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي ت أ ذ ب ب أ د ب الله لا يكون مع الناس إ ل ا م ت أ د ب ا ولن يستعوذ بمعاملته مع الناس ز ي ا ن ا ولكنه منقطع عن الله بعيد عن الله فهو لمصالحه او لعله ي من ا ل عله ش ي أ ا لا عنده بس كيفه م ش غ ل ة م ع ا ل ن س ل ي أ ن ه طيب في قلب فيه وفي سريرته أ ب د ا ل ع ي ل ة ا ل م ا الذي يتلصق ب ا ل أ د ب التلقائي الحقيقي و ك ي ق و ل لي ا ل خ ل ق و ا ح د س ا ج ي د ا ل ل ه سيدنا ع ب ا ل ل ه سيدنا ع و د ا ل ل ه ا ج س ي ة هي ا لا ط ب ي ع ة ل تقبل ي ت ك ا المؤمن تكذبها ا تكذب تكذبها ليست بالحق ي ن ط ر ق خلقه ساجيه الا لانه ترقى في ا ل ا ذ ب معه كان ا ذ ب ل ه مع الناس غير نور نور يفيض عن ادبه مع الله شعاع يتبصق عن خ ن ب ي ل ا ذ ب ه الذي أ و ق د ه حين يزين له هكذا المؤمنون ي ط ل ح ما بينه وبين الناس في طريق ا ل أ د ب وطريق السير بين الله عز وجل ف ج ع ل ن ا الله و ن ي ك م من المتادبين مع رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل ب ا ط ر ا وارزقنا اجتنابه ل واجعلنا لك لشاكرين وقل اللهم وبارك للهما آله محمد على سبيل الأولين والآخرين سيدنا وصحبه واسلم س ل ي ن ا سبحان ربك رب العزه عما عم يصفون وسلام ا ل على ا ل م ر ل ي ن والحمد لله يا رب العالمين